فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائرهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم الحديث التاسع حديث كاستقالية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة عبد الرحمن بن الصقر رضي الله عنه في سبور عمر بن الخطاب markaan aqina in waxan baraduu jinni laba dariiqay qulumaad u laqbayaan xadiithal sidaan oo kale illa ila al الحديث tas marwiun anabi hurayra iyo dariiqada kale toniri al hadithu tas hadith ka sagaalaya iyo rawahu al bukhari wa muslim bukhari ya muslima kawriyan anabi hurayra dariiqadan dambana mid سيدة التمريدة تجرته حديثك ضعفية لك فهمة من أهانو لك هد لما الحديث التاسع حديث كالصغالي يا بخاري المسلم وحي كوريان عن أبي هريرة أبي هريرة عبر حمان بن الصقر رضي الله عنه مبيعي سآد أيها العنو سو قلافا أبي هريرة كلاف آدو بضانا صدن قول قارية أي سو قلافين لكن قول كوبو مشروسا هو قول كاس وآه إلا راض عبر حمان بن الصقر رضي الله عنه قال وحويري أبو هريرة سمعت رسول الله رسولك الله أمق لي صلى الله عليه وسلم يقول حال ليه ما كي نهيتكم عنه آن من كرامه فاجتنبوه كفو هذا وما أمرتكم وحي آن من عمرتهم معنا فاتوا كراما منهم مع حقيسا ما صدعتم حدودا نستبد محقق وحا كتا الله وَمَا أَمَّرْتُكُمْ بِهِ فَفْعَلُوا كَالْصَنَيَّةِ مِنُوا حَدِّيسَ مَسَّدَعْتُهُ حَدَوْهُدَّانِ حديث كان وحديث بخاري المسلم الوريين نسقوين كالك وعقوطة الله فأتوا منه مصر دعتوا فأتوا أقوطه بخاري نسادانو بعنكها يوم يوم مسلم نسادان كها يوم وعقوطة الله فأتوا كمتنا أغمطة الله ففعلوه لكن صدام حقا ففعلوا أكبر طالب وانا اذن معنا هانا واسهم وماكي أمرتكم بهانين أمرو فاتو كلا إما هذا منه كاسا إن أمر حقي سما صدعتم وحدا ودان فإنما وحك لما نهلك وحاهلاتي الذين طبقوا من قبلكم دينكين كهوري كثرة مسائلهم السؤاله دبديدوده يا اختلاف قلافته على انبياء النبي الكذا اي خلافان رواه البخاري ومسلم يا حديث كوريين حديثه او فائدين يا الله وحي النبي ربه صلى الله عليه وسلم انه واجب كيا ان لا فغدو او وح كميد ان النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم شيغي عني نكرره عن حاجي سفاجت المكفو جدا كلاقات ملع شرطي نكو محرين وح شرطي نكو محرين مربع هالدين نهي كسو أراره قفوين وكفو جدا بحايا الي النهي يقتضي التحريم نهي يقوحو كينا صدق ايجاد أصولي جاهو ايطاهاي حرامتنمين شيغاس لحرامتنمين مربع هالدين لنهي الهيلي الدليل عب awtosayay nahyigan in aan tahriim loola jeedino loola jeedo tanziih iyo wax kale tanziih ama wax kale in loola jeedo daliil kala tusa oo kale iyo tahriimka ilaala heelo asalku wuxuu in uu qosa araro mar haddi nabiga reebo ma aanu ku kedba وخويا حكى العلماني اصبح فياد بالمل لكن اصل كهوره وان اد اوغات اصل هو تحريم مر بحد النبي روي وان اد كسوغات صلى الله عليه وسلم مر بحد النبي روي وان اد تفوغات وانا امرتكم شيئا ان انر به شيئا فات لا من امره حق يسمصت بعضكم انت لو انتم كلا امامه او كسناي شيئا مامور كه النبي صلى الله عليه وسلم اصل قصرو هو وجود الأمر الامر يقتضي الوجوب شيعه دينابو امر اما الله امر اصل وحا امر كاس انه فائده انه شيغاس انه هي وان خيار قفكه له انه كتره او سن خيار له اي لازم تكون له ماذ اصل كو سداد شفت كده امر الرسول صلى الله عليه وسلم طب مع انه وروليس الامر حتى ما وجوب مسا وا سنه oo asalku doonayay inuu amarkaas ka tago ma aan asalku waa inuu leeynaado diiibil cad la helo oo tusaya in aan amarka nabiga uu la jeedin waajibnimo markaas waa lagu amal fala laakin asalku amarku waa waajib salaad kalaa waahi taahay maxayga nabigu markuu sheegay sallallahu alayhi wasallam khumakum qareeb wuxuu waxaan in ka kahara wax allahu yahayani kahara لكن laakin amarka markii uu ka laayay nabi waxa uu ku qeeyay istitaacu qeeyay istitaacu qeeyay sabartu waxay tahay iraadana ilmi ga shayga neeygaa oo ma baahnaa uud hadida khagama baahma waxa ween ficil bakagama baahma neeyga macneysaa ka tagal wiil Soomaahan farkigana waa inad ka joogtoodan gacan u qaadin iyo ficil mid way la kecyo to kecyo bidu ma لكن اديق الى الطريقه ان تتجتا بالامر marka laagaama baahna awooda ku joogto ma baani laakin amar marka lagu amray amarku ku baahnaa awooda ku sameeydo ilawafi ila lagad baadiga fi il madama u baahnaay ayada wuxuu ku qeeyday nabi sallallahu alayhi واحد كواتب قفك ما تران أسجو الأووذي شيئا كواتبك قفك وشيء أووذي أي شيء قفك أووذي ويواء كطعا واتب أحاوه وين أقول هر يتوحيدك لا إله إلا الله محمد رسول الله قفك هذا الكريم إنه قوعد الواتب كلنا غمن سنبه هذا الكريم قلبك كعقيدين وانا كفران أي شيء قفك و... أووذي غصاص مركة لاواتبة مع العجز قاعدة الصصول وحقفك كواتي بمتل أوسا أوودين محايا لله يكلف الله نفسا إلا وسعها إلهي وإنابا نفسك ما أكلف إلا وحي أوود دمهاني أي إلا ذكست وحاشر دئو أه قف إنه أوودين هدوسا أوودين وحكا لاحق لكن إنت أوودا ربا حد دي شير العمر أوسا وذا أوودين إنت أوودين كليما دوي مثلا صلاة دي وحا الله مهين لتكدو استيجنل ويتكدو ما بقى صلى الله عليه وسلم عمراء بن حسى وكيوكو يرسل لقائمة هذا تاقنتكو طب كماركو سلاة دتكا ينو استاقوه يا ولبا شمتا صلاة دو واجبكا استاقوه حنانكو ما نصحي دو, دو اوود فاين لم تصدق ها دادا اوودين فقاعتين ادوش كفن يدكو تيري من ها داد اوودين ودعا وانو ودع. رقم يدكو فاين لم تصدق فعلا جمد ها دادا فريسا كريم دين عضا اوشيفا fadlan amid kitab u seexad iyo wajigaa qiblada ku aadi si aad u tuka ah hadaba midka waa weyn mid xidaysa seex mid xidadaan awdin jeegada iska dhigo ee lugaha qiblada u jeedo wajigaaga ku aadi qiblada ta lugaha xagga qiblada u taago si aad inta karaysay oo aad u tokan waxa lagu yiri waxa kugu waajib zakaatul fitr adiga ayaan intaad bixay toban qof aad bixay toban saacad laga raba iyo kaag 12 laga saacadayda labada saacad bixinay kala wax kale waajib kuma labada saaxad bixin laba ayagu boqol saacad wada ila maawad labada saax oo wa al-wurway sayso makatu kaleedo ya ayyuha allatheena amanu itha salati faghsilu wujuhakum wa saysta wa hadhayna wa wa weysa dhamay hatta bahina kuma hayra on ka'asameedo ayyada ku weseese markay qamaaba neesil ku dhamaadeen kala maraydan taqali jasad ka fooreysan like in bihi ya allah maya faftaqullaaha mastata'tu alla intaas u banbaqay biya ku waajibay kuliyo min waajib waxa ku weydaa in aad dibto saddex boqol oo boqolad laakiin maantii awooda boqol ka dibid nihimaydu wixii ugu waajibay waa awoodi waayo sidaas loo fariisana intaan aad awood dad keenay waajibay ina ku qoto intaas waxa kale oo waajib kuma haylallahu waajiba ma'al 'adl okwa ku waajibiyay inta ka ما هو عطوح ابنه قيب كميدة وعلى ميره ويسده قيب اللي ميره كان قيبت أصد ميره فاتقوا الله ما صدعته قيمتك لنا وعبه ريسانه سيدة أصد سيد كنتو كريم وكذلك غسل الجنابة جنابة كبه واجبتك وقضي صرحة قضيسكي ابنه قبل انبيه اللي ميره ويسده ويسده حنو سنته انت ده ويسد مير انتك لعبه خلاص فاتقوا الله ما صدعته ملك هو عطوح نوع عصد انت اودو ايو كلا ايمانا و هيو سين اودين الهيكوما ادونسان او waxay tahay shay an allah kofka awo u siil ilaahay kuma waacibiyo oo fiil laakin maayiga katagid istaacuma baa hadithkan sabab al wurud sahih waxaa hadithkan sabab al wurud ayu laha oo نبقى وحو يليه الله عليه وسلم يا أيها الناس فرد عليكم الحج فحجوا ضدوا حجة اللي نكو واجبية حجية لنا استغلاء بيكري أقرع حابس مركز يليه أكل عامن يا رسول الله ما صردك واجب نغط ما بو وقامس مكا سكوء واجب نغط وقامس نبقه ما سكوء عليهم marka sunnadu ku yiri sallallahu alayhi wa sallam qultu ma am lawa jabat wala mustata'at fadila ha sanadka sa waajib ku tahay wejibe in noqol mar a wode sanadka sanad hajji adam mawud wejibe in noqol zaruni igapaga ma praktu kun din faadini ketaga ayoon shaydan an wa waati ana min bihin wa وخلا لي كارينا محارما والديننا مركه حديثك سبب الورود كاس ايو لها مركه سنن بو صلى الله عليه وسلم واخ نو شيغ كدي وحيا لها امتي نغه هريي هلاغاي انا لكو شيغيا وانا لكو شيغيا ايغ ما هي. دام اي كو هلاغسمين فدار انا كو طريق مهم انا و هلاغسمين سا سا لكو شيغ ما ليه انا وها ما دام اياب تصم اياب اي كهلاكسمين ان كن قد تصم اياب وكهلاكسمين مرك كدبتونا دو ما بغو ويرو الله عليه وسلم فانما وهك لما هن اهلك وهى هلاقي الذين طقت من قبلكم دينكن كان ري كثرة مسائل سؤال بادي تاسوميت سؤال براء فالتالباتنا وحيه لقيم واختلافهم واختلافهم ويقول لقيمة عطفة كثرة واختلافهم واختلافهم ويقلافك أي قلافين على أمبياء النبي يلكو النبي يلكو هو عارضين قلافين وحيالي أي أمرين وحيالي أي قلافين وحيالي كل ربين أي قلافين لبدا رواه البخاري ومسيب سؤاش المركاء ويسك عبد النبي القرافي وهلك ويجيء كو شيقو تخميسه ويديك و يخي وكمري او تمي دييدت و هو كار ريباي او كهر و عبد النبي القرافي لكن مساله ابو باهم ففاهين توحيت طهي سؤاشه والو هلك سنه حيث السؤال الاولك سنه علام المركز سؤاليي شن ان كديين شن سؤال ويتي سؤال ويتي oo adduun inaad weedidiido waajiba ay kugu taho iska da inaad ku dambowdo waajiba ay kugu taho oo hedad weedidiido marka aad taqba halka samin waan ma hay faasu waajibaadka ilaahay kugu waajibiyay faraayida alla ku saaray sida weesaqadka baharada salaadba soonka sheekada muamalaadka wixyaalaha aad u baahan tahay ee diinad aanna abugu geraney واتب وحاقبه إلا دويديده دو أهل العلمي واتب يقول تسوء عشاش عداب كهيل الميديده ويدين كهذا وعباد واتب وقبه حيث الله قوة الدون صديدك مؤمنين تا قف كانت صغو علمي لهين إن علماته له ويديه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إتماع ونكسوا نغلي آل إمام القرد دوي أحكام القرآن إن أي واتب كتبه عمضة إن يطف كسول مساء الله دكريين ويديه ويديه كنا حرعوا ليه ما انت ودي انسكب او قيار لي وخا سو هاراي سو ايشا كار او ايضا بنان اوه ما هي اديكا هاد لكن طالب العلم يا وخا طرفت المسائل كحراشه ان اد كلغرتو او عمل فشو او هادونا او مسائل كاينه امه او جاوبتو او وادي فداس وطلب العلم فاسنا ايادنا وايديك كثر مثل دي ورغه تباهيلي كاين اياد وايديني تلوغو شرحت علمي وياله تضال علميا متل عام فاسن واحد صلى الله عليه وسلم سيده يريد حديث ابن ماجه هو وريي طلب العلم فريضه على كل مسلمين قفق استق مسلمات واجت واخا علم انو حديث وانا سيد الله سبحانه وتعالى فلولا نفرا من كل فرقة منهم ضائفة ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لا الله يحضروا آه. وما كان المؤمنون اللي ينفروا كافا المؤمنين تماعهم إنه دمانك هاكوا بحايانا إلهي ايوه على رباكوح ما بحاا كوحدي كالينة فقه يجيب بارتان كوحدي أسماركي سواء الله عبتان او ودي فري سس لا قيفي طافنا ووبنام وانا سيلو النبي الله عليه وسلم الا على فليبلغ الشاهد منكم الغائب لا ودا سؤالات وبنائه بل متور وانا واجب سدح سؤالاتنا واكو لا حد له سؤال وحي كو اكيت وقتي قران كو دغيه بعد نبي والدت وات waqtiy ku quraanku degay tashriic u suciday ee xalaleen fa yahrimu ay saati waqtigaas ay ku ekeey oo wa maxay waxa mar laga reebay nuhaajirinta iyo ansaarta oo nabiga la joogay inay mas'aalaha waydiyaan mar laga reeb fi رسول كاين ويدينا صلى الله عليه وسلم شيء ان شيء شيء ما كاين لا كره بين النساء اللي عوب عنها وانا ندير مجال كبس كيرمي غير باديه ولا اوغلي لو لا صوت دمعه او اسقى قرحاتا ليره وحمويديك حيدو وحمويديك تقول لي وا تغا يو فود الايمان ايغ ولا اوغلي مركا وقولي فكان ان ايجي الرجل من اهل الباديه وحان ادو جعلين انه يمالو نينهر باديه العاقل وعقل قلب متبيح وكان عقل ببن سؤالي سو وحوين كالا فايريمان سؤالها مهم كان كان هوريميا ان يميل خاصن اذكر ليني فييسره ونحن نصمحه ما يكن وحيدة صلى الله عليه وسلم سبع كورسي لو قلت المعام لو واجبت ولا ما سطعت حدان بيلا ها سنة والب ويدي وواجب لها من أول سنة والله نحن نحن نحن نحن نحن عن أول واجب كه إنسو أشو كنت أما الشيء حرام إنسو أشو كنت أقول لي رب حراما ها هو نبي صلى الله عليه وسلم ويساعد حرامكم نغط فاكا لدي بعد كان أول حرام, حرام, حرام وقدم تقفك شيء ويديئا لحرمين وصلها سلوه حرام تنمي سلوه حرام تنمي الحديث كبخاري مسلمين يكون سلوه إن أعظم المسلمين في المسلمين الجرم مسلمين تقفك قدن بوين من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألتي شيء عن الحرمين ويديئي سؤال شيء سدك يدى الله حرم مركة ومدة أصلا مدة قال لأوليها يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوءكم وإن تسألوا حين ينزل القرآن تبدأ لكم وقت القرآن كنت يهدد ويددعنا والله إنين عضينا والله إنين عضينا ولبا إن مركز أو كلا مركز وحي سواء يحللت وحرمت لكن العلم وحي لديم تاس وقته وحي يبدأ يكوئك الهدى كهديم توح ويديدا وحرام نقوم مأيام توح ويديدا وحواتي نقوم مأيام مالك التاس وحي كله في الهدى حرامي وقتك لكن وحي كله في الوقتك التشريح في السعودية خلاص وعند السلدة السلدة كان الوحي الطهي او حرامتا سيدو الى حافظي مراجب الحنبلي واسقاش المنافقينتا او اهد على وجه التأنت والعرس والاستهزاء اه منافقين تساله وحايكيني جيرين مره عرف ان عيار عيات يدلدد مره ابو مثلا راعف بالولاد كان يفكر كيف او غادي ليه شيخ سرعه واحد خايك قبطه واضاف توا غفته ولي انو دين راعف ما رابه بل شيخي بل نوق قضا قرفه فاعدوا ملها سوك توكهيد لو بشيكيد ساي سوكي يني انت سوكرام والسؤال شي المنافقين salaad aan tii la doonay bidowal iska ogaa qofkaanu ku ka qabo in aad iskaaga arag tii ku dib iyo wa su'aashii munaafiqiin iyay tiim mushrikiinta wayu oo ay madiga dhii jireen aayad soo degay 25 15 tan ku rumaynne wa taanidi ma xalay marka su'aasha sunu waa haram waqtiga waa haram su'aalaha munaafiqiin taa oo mar xareega iyay فاسنهم وعم صلاح حرامه طف كان مسلم كان له وديه ما سوى اشكر وحي او ايدان وحويان اي صحابه اد دي دي تشري ان بدلوا كمده وخان بين وخان بين حتى نقف كي مدحيساتب ان وديه او راده سحابه حديدي كده ما كان دعه نوكر ما يمد اني اسكو سي او علم ما كان علم يو استدلال مفاهيم كرا و ور ما بدي ان مركي دعه كده حابو رايدين اه شيقوا ايغا وران قبارا شيخ سويديدي حد نيكي قدقح نقوده كو وران ميغا فريم سواقه واي قبا فاه تو قدقح نوب اسا hada miil ka maqow marka seegmay hada wa banu aadad markaa baqnaa oo aaniga iyo keenay ana kaaga ciwada ha marka su'aal aan dibin on ba hil loqad iska weydi wa qald ha wa qald marka taaso kelena looma baahan dad koowin iska daye su'aalaha noo aan su'aal والذي قرر قرر اي سدعيني اه دي خطيب خطيب هي القطباتي اخري كدب نوانو النقضي ملغوط حيه سكره إلا يشوي دير قطباته مرتو اخاينه مرتو شعب دي نوانو النقض ملغوط حيه سكره فاركو ادو ورنقضك لكن انتي كاف ريدا وقتك امده وحفة وبابي وحاس امده وقتكو ده wax wax waqtiga rubxi yammaahan wax waqtiga rubxiyo maahan marka taas oo kalena waxa xilaha aydana oo la diidayo weey xilaha aydana la diidayo oo su'aalaha aan manaasib ka ahayn oo naboonayn weey marka uu su'aalaha qaybaha aya laga dhiga su'aasha ugu horeey waxaanu waa su'alna waxay ahayd oo qof baal ilm iyo wuxuu waydiinayay ilmigii barto labadaas waa bananaayeen midna waxaan ila waqtigii waxyigu degaya la oo waxa weeyaan muhaajiriintii ansarta inay waydiyaan waxaan xalaamta waxaan waa xaaraan la waajigin macna ilaydaan waajin miya bar la laakin taas waxa yahay intii u dagayay waxyi laakin haddii waxa ween haddii aan kor weydiido haddii ka waajib sanakaas uu dhamaad waxa sabax labana waxaan waxay tahay in su'aasha uu weydiinaayo istihzaa iyo xayaa iyo cayaar iyo ogow iyo madaxday wa xaraam taas wana su'aashii munaafiqiin تاسون وقفر تلشاناتنا وحياهات وحام بحين اه واماس آم بحيند ونقرس يقولون كل دولارس انه سام بحين انه اسكوه يديد اه تاسم الله مهربة وديد كرين سلف وديد كرين سلف مركز سؤالها نعم مالها صلى الله عليه وسلم شان تاسم فرق قد حياه ديلا يروى اقتلافهم قلاف كودية هلاقي علام ديهم القلافين diilara waqtiilaafii faatu weena u dhixey diilara waqtiilaafii oo faada lahoos dhigo waxay ku caafsan tahay masaa'idi waxay noqonay in la yiraahdo waxa kala dhalaagay waqtiilaafii iyo karsare xiraafii khilaaf ka ay nabiyalku دورا بحالني وانا سدا سدا ثوابك اهوي اهوه البخاري ومسلم